وَلَ فضل لَا فَضلل اللهَّ ي لَكَ وَحمَةُ غُلَم النَطَّائِفَةُ إِنهُم أَظِلُّكَ وَمَا يُ بِلونَ إِلَّاأَفُسَرم لَول فَ الله لَكَ حمنَّةُ بولَ النَق إنهم ان يضلوا كهن وله لا فسهم وما يضلون الا انفسهم وما يدرون شيئا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 وكان فالله عليك عظيما